Qu لما بين يدي out of Bye. <laughs> ديما جاء العلم يبرئ بينهم ومن يكتر اني يوم الساب وان صات جوك فقدر اسمك وجه وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أسلمت فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاد والله فصير بما يبان ان الذين لا يصدقون بآياتنا ذين نذغير حق في ويقضون الذين هم نذ بالقصمن الناس فشدوا عذاب ألي أولئك الذين حدثت أعمالهم في الدنيا وَمَا لَهُ مِنَّا صِيبِ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ وَدَعَوْنَ إِلَى كتاب لا يحكم بينهم ثم يتورى فريق منهم وهم عرب. ذلك بأنهم قالوا لا تمثل النار إلا أجياماً مغدوتاً وضرهم في دينه ما كانوا يصدون، فكيف إذا دمناهم ليوم لا قريب في وصية كلنا وَالْعُمْلَاءُ الْمُنْكَرُونَ وَالْعُمْلَاءُ الْمُنْكَرُونَ قُل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۖ وتذل ما تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل وتخرج الخير من الميت وتخرج الميت من الخير وَأَذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما فيه وَقُلْ رَبِّ أَوْسِعْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ بينما وبينه أمان بعيداً ويحرركم مما نفته. والله رؤوكم بالعباد قل إن كنتم تحبون الله أبجد الله حم وياء نصلا قل إن ما افق فِي يَوْمِ الله ويغفر لكم هُوَ فِي الْأَرْضِ الأطيع الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله صفى آدم ونصر وال, وآل إبراهيم وآل عمران على وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ قَالَتِ الْمَرَأَتْ عِلْ مَرَانَ رَبِّئٍ ونذرت لك ما في بطني محرارا فتقبل مني إنك أنت السميع العليد فَمِمَّا وَضَعَ قَالَ رَبِّ إِنِّي فَلَمَّا وَقَفَتْ جَارَتْ يَرَبُّ بِهِمْ نِي وَقَطَعُوا أُمَّهُمْ سَاءَ بِمَا وَقَعَ وَلَعِيفًا والمن يسمها ما هي من الشيطان الرجيم فتغبلها ربها بقبول حسن وأنبتها أن حسن وكفلها ذكريا، وكفلها ذكريا كلما دخل عليها. كريم مصراب وجدع تهارفهم قال يا مريم أن لك هذا قالت هو هناك دعاءك يا رب، هو قال رب هذا لي اللهم كن فَنَذَ ذُلْمَ دَائِن وَق بيحيى أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا نرا وسمي فَإِنْ مَرَّاتِي يَعْقِرُ قَوْلُكَ ف كلليمًا ثلاثة سس أي إ النرام ز وال كاسر وثم بالبيلشي وائبك لا نساء إلا نبيا يا مغي مقتيل ربك جودي و بو كريم عيان وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكسون مريم وما كنت لديهم إذ يلقون وَنَمَجُبْ أَيُّهُم مَّا يَقُولُ مَا عَيْمَ وَمَا تَذَكِرُ يَا أَخَاهُ الْفِيمُد إِنْ كلمة منه اسمه المتيح عيسى بن وجيها في الدنيا والآخرة وجيها في الدنيا والآخرة Mi łamię mo koro o bi nałjuken ni buddin قالت رب أن يكون لي ولد ونبأ من سني قال كذلك الله يخلق ما يشاء إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم وَجِيءَ إِلَى قَوْمٍ بِيَاسِينَ مِرْ وَبِقُمْ أَن نّيَ اخْلُقُ لَكُمْ مِنْ نُّطْفَةٍ وَنُدْخِلُهَا فيكون طيرا بإذن الله وأبرع الأكمه والأسفل وأحطي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بلوتكم <سؤال> إن في ذلك لآية لكم إن ومصدقا لما بين يديك دوارات ولي أحيل لك رب الذي خر من وجئتكم بآيات من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فعبدون وهذا صراط مستقيم بسم الله الرحمن the يا رَبِّ لَوْلَا قَيْرُ الْمَاءِ إِذْ قال وَرَأَى فِيهِمْ كِلَايَهُ وَمَطْلُوعَ كَنِ النَّذِينَ كَفَرُوا وَدَعِيَ الَّذِينَ تَبَوَّأَ كَفَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا يا متيشوم ما اله يا برد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 الذين كفروا فأغذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصر وَمَنِ الذِينَ نَمَامُوا وَعَمِلُوا سُوْءَ الْخَطِيْئَةِ سَيُوَافَى بِمَا عَمِلُوا وَاللّٰهُ لا يُحِبُّ الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إنما سبع الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له فَخَلْصُ مُرُّ رَبِّكَ فَلَا تَنْسَ مِنَ الْمُنْتَهِ بِمَنْ شَرَّ جَكَفِي مَارِدِ علمي فقل سعى له فقل يَا رَبِّ نَزَّلْ عَلَيْنَا وما من إلهی ب <تصفيق> من you mm -hmm. mm -hmm. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله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 أَذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إيمَانِهِمْ ثُمَّ جَادُوا كُفْرَ الَّتِي قبل توبتهم وأولئك هم ضالون الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم من الأرض ذابا ولو افتدى أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَادِ لا تنفقوا مما تحبون لا تنالوا البرحة لا تنفقوا مما تحبون ومات في قومها شاكين لم مو هبي عليب قلوا كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل نفسه مِنْ نفسه سی من الذين أوتوا الكتاب يرزوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تتسون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن لا تصل بالله فقد هود إلى صراط مديد. يا وَأَطْفَأَتْهُ وَلَا تَمُوتُ النَّارُ لَو أَنْتُمْ وَقَدْ سَوَّمُوا جميعا ولا تفرقوا وأذكروا نغمة الله عليكم إذا إل كنتم قلوبكم بكم فاء ساحت بنا إخوانا وَقَوْمًا ثُمَّ أَنشَأَ شَفَاعَةً مِنَ النَّاسِ فَخَذَ فُومِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لكم آياته لغلكم تهسدون ولتكن من راهم ما تيه دعونا الى الخير ويا امرونا في المعروف المنكر وأولا وَلَا تكونوا كالذين تفرقوا وتلفوا من بعد ما مَا أَنفَعُهُمْ مِنْهُمْ وَمَا يوم تتى وجود وتسود وجود فامن الذين تسودت وجود اذكر صوت بعد ايمانكم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون وأما الذين بعض وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وَمَنْ مَعَهُ الْمُرِيدُ غُلْمَ الْلَّهِ مِنْ وَاللَّهِ مَا فِي سماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمين ناس او خارجان لنا ستاه نبل ماهم عن علم ولو آمن أهل الكتاب لكان خيراً لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضركم إلا أذى وإن يقاتلوكم يوليوكم إلا دبار ثم لا يرسل ضربت عليهم الرلة أينما تقفوا إلا بحبل من الله وحبل من إلا بحبل من الله وحبل من الناس وبال وضب من الله وضرب عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكترون بآيات الله النبي أبيض لخلقه، ذلك بما كانوا. ليسوا سواء ما قوّفوا إنهم عن الممكن ويُساعون في الخيرات، وأولئك بنو صالح. وما يفعلوا من خير فلن يصفروا والله عليم بالمستقين إن الذين كفروا لا تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وَهُنَاكَ أُصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ مَثَلُ مَا يُنَافِقُونَ فِي هَذِهِ الْخَيَاتِ يا مِنْ يَا كَمَا تَمْضِي رِيحُ الصَّيْفِ صَرَوْنَ أَصَابَتْ حَالُ وَصَفْوٌ مثل ما يوفقون في غاب الحياة الدنيا كما تريخ فيها صر أصابعها ساق من ملء. اَلاَ نُصْلِحُ وما فَلاَ الله وَمَا ظَلَمَهُمْ اللهُ يا ايها الذين امنوا لا تتاخذوا باطلكم يدينفوا لا يلونكم خبا وادموا ما قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن أنتم تعقلون ها أنتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبون وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا أرضا وَاَنَا اَقُومُ اَنَامِلًا مِلاَ مِناظِ وَالْمَوْتُ إِنَّمَا مَا صدور إن تمتسكم حسنة تتؤهم وإن يفرحون وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم وَإِذِ اسْتَقَدَ الْقَادِمُونَ مِنْ أُمَمِكُمْ كَتَبُوا وَرَقًا يُرْسِلُونَ مِنَ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إلهنا الله اسم تاني نغوم اتمنا والله هو ولي وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي بَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إن تقول للمؤمنين ألن يكسي أكد أن يمد لكم ربكم بثلاثة آلاف من بموالين بل إن تصبح وتترك الغيض والغافين من الناس والله نحب المحسنين والذين إذا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم ذا اءم ما مغفراتهم من منهم موعدنا ترجيمها اتينار ان غار خالد ونغم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا الأرض كيف كان غاية كل مكالبين؟ هذا بيان للناس، هذا بيان للناس وود. ما هو يؤتى للذين انا و انا سن و لا تحفظه لم تسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام وليظلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم سهداء والله لا وليمحص الله الذين آمنوا ويمحط الكافرين امْ 27 ان تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمْ يَغْنِ عَنكُمْ مِنْ اللَّهِ الَّذِينَ نَدَاوُ مِنْكُمْ وَأَغْلَمَ ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوا فقد رأيتم هو وَمَا مُحَمَّدٌ إلا رسول قد خلت من قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ تاو قوت له فانا تنى لا اقصابك ومنيا طالب وانا في رفلي يا الله شيء وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُّؤَجَّلًا ومن يرد ثواب الدنيا نؤتي منها ومن يرد ثواب وَثَنَجِ فِي الشَّاكِرِينَ وَكَأَنَّهُ نَبِيٌّ قَاصِطَ لَمَعَهُ وَرَبٌّ يُنْكَثُ فَمَا وَعَدُوا وَاذْكُرْ فِي سَبِيلِ رَبِّكَ وَمَا ضَعْفُ وَمَا قَوِيّ وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا وَثَبِتَ الْقَضَا مَا نَغَوْا صَوْنَ مَنْ أَنَّ الْقَوْمَ الكافرين فأتاه الله سواب آخر والله الخب المحسنين <يا> ما آمنوا عن صيّو الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتن طاب بل الله وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا ببما أشركوا بالله ما نبى نزل به وَبِالسَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَمَا صدقكم وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ وعده إذ حتى إذا فشلتم وتنازغتم في الأمر ورصيتم بعد ما أراكم ما منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة وصرفكم عنهم ليبثليكم ولقد غفى عنكم والله ذو فضل إِنَّ صَخْوَيْ دُونَ وَلَاتُنْ وَقَاءَ أَخَدٌ وَمَا تَوَدُّكُمْ يَدْعُوكُمْ فِيهِ وَرَأْكُم فَأَسَابَتْكُمُ الضَّرَّ لكي لا تحذنوا فأثابكم غما بغم لكي لا تحذنوا على ما فاتكم والله خبير بما تسقمون ام ام سال على انك am annten norge ich قائفة قد أهمتهم أنفسهم وقائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله يَرَدُوا الْحَقَّ فِي ظُنُّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ لَنَأْمِنَ الْأَمْرِ من يقولون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القسل إلى مضاجع وَلِيَ ابْنَانِ هُمَا فِي صُدُورِ قَوْمٍ وَلِي هُمَا ايْقَامًا فِي قُلُوبِهِمْ يَعْلَهُ وَلِيٌّ بِذَاتِ الصدور انَّ الَّذِينَ نَسُوا أَنَّهُمْ كَانُوا يُمِنُّونَ كَانَ تِسْعَةَ عَشَرَ كَانَ الشيخان ببعض ما كسبوا ولقد غفى الله أهله إن الله غفور حليم إنما استذل لهم الشيطان ببعض كَسَبُوا كسبوا ولقد عفى الله الله ظهور حليل يا أيها الذين آمنوا لا الَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِهِشْوَانِهِمْ وَقَالُوا لِهِشْوَانِهِمْ فِي الْأَرْضِ أم لن كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسر تنسي قلوب وَاللَّهُ يُحْصِي وَيَعْدّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِير وَلَ ي قت توُم في سَدللأَ تُملَ مَافياة مِ نَغ الله يارخ مة خي ل ولئن مدتم أو قتلتم لإلى الله تخشرون فبما رحمة من الله علم وَلَوْ كُنْتَ فَغْضًا الْقَلْبِ لَا فَغْضُ مِنْ شَاعُ قالوا اشيرن له في امم فاذا عزمت فتو كان إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الْمُتَوَجِدِينَ وَإِن يَخْضَعُوا لِلْفَم فَمَنْ لَذَّ ذَلِكَ لِلَّذِينَ أَسْلَمُوا مِنْ قَبْلِهِ وَهُنَّ مَنَافِعَتْ وما كان للنبي أن يقول وما كان للنبي أن يقول أو يومئذٍ لِلَّذِينَ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ رُسِمَتْ عَلَى وُجُوهِهِمْ خَتَامُهُمْ وَعَلَيْهِمْ سَعِيرُ وهم لا يظلمون، فَمَنِ اتَّبَعَ الْضَّوَاعِنَ غَانِكَ مَنْ فَأَبِي فَخَوْفٌ مأواه جهنم وبهدى المصير هم درجات غيرد الله والله يصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إن بغث فيهم يُبَاوَثَ فِي مَوْسُومٍ لَمْ يَنْخُصِيَنَّ لَوْلَا لَهِمْ آيَاتِي وَيُنْزَلُ تِمْهُوَ أَن وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ظَلَالٍ قَد اَلْفَا بَتُ بِسْمِ اللهِ أَقُلْتُ أَنَّ لَهُ وَمِنْ عِندِهِ إِنَّ اللَّهَ وَلَا كُلِّ شَيْءٍ قَدِيلًا وما مَا عَلَى فِرْعَوْنَ وَلَا عَلَى مَنِ اتَّبَعَهُ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا عَلَى الَّذِينَ نافقوا وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أعذفه قالوا له نحلم سبانهم هم للبصر يومئذ إن منهم للإيمان. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله آلم بما الَّذِينَ قَالُوا لَوْ وَقَادُوهُ لَوْ أَقَاعُنَا مَقْتِلُ قُلْ فَدَرَوْا عَنْ أَفْسِقُ مِنْ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْ وَأَمْ وَأَتَاءَ وفرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يَقُوُبِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَافُونَ عَلَيْهِمْ وَلَا هم يستبشرون بنقمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجرا الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما للذين أحسنوا منهم وتقوا أجر النظيم <تصفيق> الذين طال لهم الماسئ وَإِذْ جَعَلْنَا لَكُمُ الشُّعُوبَ فِجْرًا هُمْ فِي مَا نَأْ فانقلبوا بنقمة من الله وفقل لم يمسوا سوء واشتبعوا والله هو فضل لنا بين إنما ذلك قوم شئونهم وخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين ولا يحزن كالذين يسارعون في الكفر ver inna hum lan yabudhu ma shay'a yuridu Allahu وَلَهُمْ عَذَابٌ نَامٍ إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ هم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما أنلي لهم إنما <تصفيق> <تصفيق> ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم علي خد يميذ الخبيث منكم وَمَا أَشْرَكَنَهُمْ أَمْهُ لِيُقُونَ عَنْهُمْ وَلَنْ نُؤْثِي بِهِ وَلَكِنَّ اللَّهَ غَايَتُهُ بِبِيَمٍ وَصُولِ مَنْ وَإِنْ تُطِمُّوا وَتَكْفُوا فَلَنْ تَدْرُونَ نَجْمًا وَلَا حَسْبُنَا الَّذِينَ يَتَخَالَفُونَ بِمَا بل هو شر لهم سيطوقون ما وَلِلَّهِ ذِي رَاسُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنستب ما قالوا قتلهم الأنبياء بالغيرة فنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء. حق ونقول لذوق وعذاب الخيط ذلك بما قدمت أيديكم وأن إِذْ سَأَلَ الْمُؤْمِنُونَكَ مَتَىٰ يَأْتِي الْوَعْدُ ۖ قُلْ أولى خان لا يأتي نبي خرابا تأكلون النار كل قابل لي بيناتي وبالذي قلت بسم الله ما قتنكم وصدقين فَإِن كُنَّ بُكَفَ قَدْ فُذِّبَ رُسُلُهُمْ مِنْ طَابِقِ الْجَاءُ دِينَ بَيْنَنَا يَذْهُبُ الرُّؤَى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن الحَلِيحَ عِنْدَ النَّارِ وَأُدخِلَ الجَنَّةَ فَلَقَدِ فَاتَّحَ وَمَا الْخَيْرُ مِن دُنْيا لَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنكَ ولا تسمعن من الذين عوت الكتاب من قبلكم ومن الذين أشرقو أذن كثيرة. وَإِن تَصْبِرُ وَتَتَقُو ذَلِكَ مِن عَذْمِ الْأُمُورِ وَإِذْ أَرْسَلْنَا قَوْمَ نُوحٍ بِسَفِينَةٍ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِّقَوْمِهِمْ وَإِنَّهُمْ ناهور الناس ولا تكتمونه فنبذوه رأى ظهوره سعوا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذي يفرحون إن يفرخون بما أثوا ويحبون يحمدوا بما لم يفعلوا. ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعله فلا تخصبنه بما فازت من الأرض.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 إِنَّ سِخَّ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بِالْفِعْلِ فِى عِنْدَيْهِ يُحْدِثُ نَهَارًا الذين ينكرون الله قياما وقودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلقه سماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا سبحانك سبحانك سبحان فتنا رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ الْنَارَ فَقَدْ وَمَا لِاللَّالِينَ مِنْ, من ربنا إننا سمعنا منادي أن ينادي للإيمان أن آمنوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَفْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْذِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا فاستجاب لهم ربهم أني لا طيلوله <تصفيق> كف